بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاديات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا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 وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين قالوا إنكم كنتم تأتوا لنا على اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين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 بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم إنكم لذائق العذاب الأليم إلا عباد الله المخلصين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 فَالطَّلَعَ فَرَأَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهُ إِن كَتَلَ تُرْدِينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَةَ النَّالُوَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ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 انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين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 برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم فتولوا عنهم دبرين فراغ إلى آلهتهم فقال الا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تمعتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السعي قَالَ يَا أَبَنِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ إِنِّي أَذْبَحُ فانظر مَا ترى تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ ما مَا ستجدني سَتَجِدُنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فلما اسْلَمَا وَتَلَوْا لِلْجَبِينِ وَنَذَيْنَاهُ أَن يَا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نجزي الْمُحْسِنِينَ إن لَهُ الْبَلَاءُ المبين وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ هَاضِرٍ وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجد المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين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 ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون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 الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إن واننا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وان لوطا الْمُرْسَلِينَ المرسلين اذ نجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم مدمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وباللهين أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشعون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 نَحْنُ مُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صال الجحيم. وَمَا من إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكن إِنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعدلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون